قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإن لنا فينا ضعيفا وإن لنا راكفين ضعيف ولولا رهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز